بسم الله Panie الرحيم. Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ الله ذا 119. ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا 111. كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 119. واستعشوا ثيابا وَاسْتَكْبَرُوا واستكبروا استكبارا إِنِّي ثم إني دعوتهم جهارا 111. ثم إني أعلنت لَهُمْ وأسررت لهم فَقُلْتُ لهم رَبَّكُمْ إِنَّهُ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السَّمَاءَ يدارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم, جنات ويجعل لكم وَقَدْ خَلَقْتُنَّ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا تُم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 خسارة ومكر مكر كبار وقالوا لا تذرن على ولا تذرن ودّوا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يهوث ويعوق وقد أضلوا كثيرا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 آتيهم مغرق نارا فلم يجدوا فلم يجدوا لهم دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك و ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا